بوك تو شدسات شست ستة وستون ستة وستون پřی vlastněvacی زایمéna ضمائر الملکیہ واحد ضمائر الملکیہ واحد یا já moje. Ja svůj. Ja svoje. Ana ya al khas bi. Ana ya alchas bi. Nemůžu najít svůj klíč. Ana la ajidu miftahi. Ana la ajid Nemůžu najít svou jízdenku. أنا لا أجد تذكرة سفري. انا لا أجد تذكرة سفري. تي توي، تي توي، تي سوي، تي سوية. أنت كاف الخاص بك. أنت كا الخاص بك. هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ نشاسس هل وجدت تذكرت سفرك؟ هل وجدت تذكرت سفرك؟ On jeho, هو هاء الخاص به. هو ها الخاص به.nevíš kde je jeho klíč؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟nevíš kde je jeho izdanka؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ هل تعرف أين تذكرت سفره؟ Ona je jí, ona svůj, ona svoje. Hiya, há, al chásu biha. Hiya, há, al chás biha. Její peníze jsou pryč. Kad dáhat nukúdaha. Kad dáhat nukúdiha. A její kreditní karta je také pryč. وقد ضاعت أيضاً بطاقتها الإئتمانية. وقد داعت أيضاً بطاقتها الإئتمانية. مناش منشة منسوية نحن نا الخاص بنا. نحن نا الخاص بنا. Náš dědeček je nemocný. Jadduna marid. Jaddana marid. Naše babička je zdravá. Jaddatuna bi afiya. Jaddatuna bi afia. Vy váš. Vi vaše. Vy svůj. Vy svoje. Antum Antunna, kum, kun, bikum, bikun. Entom, enton, kum, kun, bikum bikun. děti, kde je váš tatínek aboukum, aboukum, děti, kde je vaše maminka? أين أمكم؟ يا أطفال أين أمكم يا أطفال